सकाल साढ़े आठ टाएल बांगल्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 ومبعث لنا ملكا النقات في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قال وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليه القتال تولوا الا قليلا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 ان في ذلك لاايه لكم ان كنتم مؤمنين الله اكبر, الله أكبر. سمع الله لمن حمده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 قال الذين يظنون انهم يناق الله كم من فئه قليله كم من فئه قليله ولم ت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولمعذر رسول جالوت وجنوده قالوا ربنا قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وقتل داوود جالوت وا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 مي الله لمن حمده الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي اخرج المرعا فجعله غثاء ان احوا سنقرئك فلا إلا ما شاء الله ان يعلم الجهر وما يخفى ولييسر الكلم يسرا فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الغش الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا فَذَٰلِكَ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا ذَٰلِفِ الصُّحُفِ الْأُولَىٰ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ اللهم أكبر الله তবি আল্লাহ নিমন বাংলার পক্ষ থেকে সকল হাজিদেরকে জানাচ্ছি আন্তরিক মুবারক ইসলাম যে করে অধিকারের রক্ষা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 একদিন আকাশ ফেটে চোয়া পূর্ব দিক থেকে বের হবে মারিয়ামের ছেলে ঈশা আলাহিস আবার নেমে আসছে তার কপালের উপরে কাপ মানে নারী বেশি হয়ে যাওয়া মানুষ নির্দ্বিধায় তার পিতা হত্যা করবে এ আমাদের অনেক লক্ষণ জানার জন্য দেখুন শাহ আব্দুর রাজ্জা সাথে কিয়ামতের আলামত প্রতি রবিবার রাত সাড়ে দশটা সম্প্রচার সকাল নয় বাংলা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 सकाल साढ़ कथा कर्म पूर्वे विद्दे अजानी तात्पर्य अजान शेषे जा प्रदान कर जीवन सफलता कीज कर खुशी हनित्रतारम्लात जाना देखा परवर्ती अनुष्ठान पिसाए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 الله لمن حمده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 ان الله اكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليه وبارك لنا فيما أعطيه وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيه فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت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 وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعل هالوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل المصيبه في ديننا ولا تجعل المصيبه في ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا ولا تُسلِّط علينا بذنوبنا من لا يخافُك فينا ولا يرحمنا برحمتِك يا أرحمَ الراحمين اللهم اغفِر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهبِ المسيئين منا للمحسنين اللهم اغفِر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهبِ المسيئين منا للمحسنين اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء يا رب العالمين اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدعنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفّسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتنا إلا عافيته ولا عسيرا إلا يسّرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائه الدنيا والآخرة هي, هي لك رضاً ولنا فيها صلاح إلا أعنتها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واجعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك ساجدين لك مخبتين لك أواهين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عز الإسلام والمسلمين اللهم عز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدميره يا رب العالمين اللهم من أراد هذه البلاد وأهلها بسوء أو مكروه فرد كيده في نحره يا رب العالمين اللهم وفق إمامنا لهداك واجعل عمله في رضاك ووفِّق وليَّ عهده إلى ما تُحِبُّ وترضى وارزُقهم البطانة الصالِحة التي تدُلُّهم على الخير وتُعينُهم عليه اللهم وفِّقُوا لات أمور المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك يا رب العالمين اللهم وفِّقنا لكل عملٍ صالِحٍ متقبلٍ ترضاه عنا يا رب العالمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وانسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانه واعمالنا من الرياء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأسقى منا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم واجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ القرآن فيشقى فزج في قفاه إلى النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثلاؤا عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين should <laughs> be পরিপূর্ণ ধ্বংস করে দেবে সুন্নতের অনুসরণ আল্লাহ নিকটে মনোনীত তিনি হল ইসলাম ইসলামে যেগুলি কোরআন বিরোধী যে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ কেউ করবে আমরা নিশ্চিত করে তিনি আমানতের খেয়ানত করেছেন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 जकिर आरिकार्ता कल्लेख नम्बर खंड অধ্যায় নম্বর দুই হাদিস নম্বর দুই একজন লোক নবীজির কাছে তোমার মা লোকটি আবার জিজ্ঞেস করলো তারপর কে নবীজি বললেন তোমার মা লোকটি চতুর্থবার জিজ্ঞেস করলো তারপর কে নবীজি বললেন তোমার বাবা তার মানে চার ভাগের তিন ভাগ অর্থাৎ পঁচাত্তর যায় মায়ের দিকে এবং চার ভাগের এক ভাগ অর্থাৎ পঁচিশ যায় বাবার দিকে সংক্ষেপে মা পাচ্ছেন গোল্ড মেডেল সিলভার মেডেল এবং ব্রোঞ্জ মেডেলটাও মা পাচ্ছেন বাবাকে শান্তনু পুরস্কারটা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে এটা সুনানিতে উল্লেখ করা আছে কিতাবুল জিহাদ অধ্যায় নম্বর ৬ হাতিস নম্বর তিন হাজার একশো ছয় নব সাল্লা বলেছেন জান্নাত তোমার मायर पैन नीचे